ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو آباء بعولتهن أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو, بني إخوانهن أو بني أو نسائهن، أو مملكة إيمانهن، أو التابعين غير للإجابة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا، أو الطفل الذين لم على عورات مسا، ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن.